عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ياتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه القابض على الجمر كما صنع الإخوان المسلمون الاخوان الخائبون خوان المسلمين كما صنعوا في البيان الذي اصدره مجلس العلماء الذي يقوده القرضاوي قرض الله لسانه مع من جمعهم من الخوارد على مستوى العالم في تنظيمات ومؤسسات فاصدروا بيانا يقولون هو بيان العلماء بشأن ما يجري في أرض الكنانه وما يقع في مصر وأول بند عند هؤلاء في بيانهم مرسي هو الحاكم الشرعي في مصر الرجل ليس في يده شيء هذا معزول هذا نحيا هذا يتصرف فيه لا يتصرف في شيء يقولون هو الحاكم الشرعي ماذا تريدون يريدون اعاده الحاكم الشرعي يريدون الشرعية كيف يعود يقولون بد من اتخاذ جميع الوسائل المفضية الى اعادة الشرعية يعني يدعون الى العمر يدعون الى اراقة الدماء هل تعلم عالما يدعو الى اراقة الدماء السادة المشاهدين ايه الواجب شرعا على الامة بخصوص الوضع في مصر او الحالة المصرية وبأكد تاني على كلمة الواجب شرعا ايه الواجب شرعا لان ده اللي بيوضحه البند اتنين نشوف البند اتنين بيقول ايه بيقول يجب شرعا على الأمة حكاما وشعوبا مقاومة هذه المنظومة والعمل على كسرها والاجهاز عليها بالوسائل المشروعة كافة حفاظا على ثوابت الأمة وحرصا على المقاصد العليا للإسلام يجب شرعا على الامة حكاما وشعوبا مقاومة هذه المنظومة والعمل على كسرها والإجهاز عليها بالوسائل المشروعة كافة حفاظا على ثوابت الأمة وحرصا على المقاصد العليا للإسلام نحن في مرحلة فاصلة الحقيقة نحن مش بيان سياسي اللي نزل ده ده بيان شرعي ما يعني شرعي ادله من القرآن ومن السنة لكن لازم نوضح حقيقة الأمر في مصر أقول بمنتهى الوضوح ومنتهى الصراحة نظام العسكر وعلى رأسهم هذا الكافر المرتد المسمى عبد الفتاح السيسي دول محاربين الإسلام محاربين الدين وهو قالها صراحة نيابة عن العسكر لن أسمح لأي صاحب مشروع إسلامي انه يقيم الإسلام في مصر انقلبنا على مرسي لأن مرسي كان عايز يرجع الخلافة الاسلاميه لو انقلبنا على مرسي عشان الاقتصاد كنا صبرنا عليه أربع سنين ولكنه أراد أن يغير عقيدة مصر وإيه هي عقيدة مصر أيها المجرم أيها الكافر أيها عقيدة مصر قال عقيدة مصر عقيدة علمانية هذا كفر صريح والحقيقة اسمحوا لي أن أقول أعداءنا صرحاء صليبيون صرحاء علمانيون صرحاء اليهود العسكر صرحاء قالوا قالوا بمنتهى الوضوحة وعملوا الوغنية وزعوها في الإزاعات بتاعتهم أنتوا شعب وإحنا شعب ليكو رب ولينا رب في وضوح أكتر من كده؟ بل ليش وضوح أكتر من كده؟ إحنا بقى اللي مش عارف مش واضحين ليه؟ إحنا مش ليه؟ هذا النجم الكافر ضد الإسلام وموالي اليهود وقافل معبر رفح وبيحاصر اخواننا في غزة وبيكسر الانفاق وموالي للصليبيين وعمل دستور مناقض للدين والإسلام كل ده؟ ايه الحكم عليه علشان نقدر نحكم على اللي معاه؟ الله عز وجل يقول في سوره القصص إن فرعون هو اللي كان بيدبح العيال فرعون بايده لا ان فرعون وهامان رئيس الوزراء بتاعه وجنودهما كانوا خاطئين والبيان الحمد لله ذكر القضاء والمشايخ والمشايخ طبعا كما نعلم من تسمين في عمم على القمم زي اللي شايفينهم وفي عمم على رمم ورؤوس على بيوس زي الموجودين بتوع العسكر امثال شيخ الازهر النفسي بتاعه والجانب بتاع الاوقاف هذا باختصار شديد بيان العلماء في أكثر من أربعين دولة إسلامية يقدمونه لحضراتكم لبيان الواجب الشرعي في وجه الانقلاب العسكري هل تعلم عالما يدعو إلى التخريب والتحريق والتقطيل والتدبيع وتضييع مقدرات وثروات المسلمين؟ واسقاط الدول الاسلاميه هل هنالك عالم معتبر يمكن ان يفعل شيئا من ذلك هؤلاء ليسوا بعلماء هؤلاء ائمه ضلال ائمه فتنه دعاه على ابواب جهنم لقد ذهب الفقهاء الى الامام احمد في فتنه الواثق وكان امره شديدا جدا على اهل السنه حتى انه قتل احمد بن نصر رحمه الله تعالى بيده فضربه على عاتقه بالصمصامة وهي سيف عمرو بن معدي كذب وكان عنده في خزانته فضربه به على عاتقه ولم يتكفي بذلك بل بقر به بطوة قال وأحتسب هذه الخطوات وقام عن كرسيه إلى حيث أوقف أحمد بن نصر على المطع. يعني هو يريد قتله مع سبخ الإصرار والترصر فأمر بأن يقام على النطر وهو جلد يكون تحت المقتول حتى لا ينتثر دمه في أرجاء المكان وإنما يكون على ذلك الجلد ثم يطوى على المقتول وعلى دمه ثم يحمل من المكان الذي قتل فيه فأوقفوه على النطع بدءا وهو يسأله يسأله عن رؤية الله جل وعلا أسأله عن القرآن المدين فأجاب بالكتاب والسنة بأن القرآن كلام الله غير مخلوق أجاب في الرؤيه بأن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى في الجنة كما مر بالأدلة من الكتاب والسنة فقال أشهد أن هذا يعبد ربا غير الذي نعبده ثم قام إلى الكافر كما يقول إلى الكافر أحمد بن نص فضربه كما مر فكان أمره شديد الوطأة على المسلمين وعلى أهل السنة في عصر حتى إنه منع أهل السنة من تعليم القرآن في المكاتب أي في الكتاتيب ومن اعتلاء المنابل ومن التحديث في المساجد وعزلهم عن القضاء ومنعهم من مباشرة الأمور العامة وأتى بالجهميه والمعتزله فجعلهم مكان أهل السنة ومنع عنهم ما يستحقون من أرزاقهم لقاء ما يصنعون ويأتون به من التعليم والتدريس إلى غير ذلك من تلك الطامات كان أمره شديدا جدا حتى إنه في مبادلة الأسرة أمر قائد جيوشه عند المبادلة أن يمتحن الأسير المسلم إذا جاء من قبل الروم فقبل أن يتلقاه ويعطي بذله اسيرا روميا نصرانيا عليه أن يمتحن بالقرآن ما تقول في القرآن فإن قال مخلوق فبادل به وإن قال كلام الله فرده إلى الروم إلى النصارى وقل لهم لا حاجة لنا له لغير ذلك من طوامة وهي مكفرة فجاء الفقهاء إلى الإمام أحمد وأرادوا الخروج عليه فنهاهم فراجعوه فراجعهم ونهاهم واشتد عليهم قال اتقوا الله إنها الفتنة قالوا أي فتنة هي أكبر من الفتنة التي نحن فيها يريدون هذا الذي مر ذكره ويريدون ما فوقه فقال لا أقصد هذا أقصد الفتنة العامة ألا تذكرون الا تعلمون تقطع السبل تنقطع الجمعة والجماعات ينقطع الحج إلى بيت الله الحرام تخرب الدور تزهق النفوس تراق الدماء اتقوا الله الدماء الدماء الدماء الدماء فما زال بهم حتى اقتنعوا وخرجوا عنه رحمه الله رحمة واسعة مع أنه أصيب بالأمر من الوافق فكانت حرياته مخيدا لانه كان مأمورا بأن يلزم بيته كان مأمورا بأن لا يحدث وأن لا يعلم العلم الشرعي الذي حمله رحمه الله رحمة واسعة وضيق عليه وعين من يراقبه حتى لا يدخل عليه أحد لأن الطلاب يمكن أن يفد عليه في بيته إلى غير ذلك من هذه الأمور وقد ضرب قبل ذلك بين يدي أخيه المعتصم. فضرب بالسياط وديس عليه بالأقدام ثم طرح في السرن بعد ذلك الى غير ذلك من تلك المهالك ومع ذلك يقول الدماء الدماء هؤلاء هم العلماء لأن يكون عندك حاكم متغلب قل هو حاكم متغلب وهذا الحاكم في يده القوة والسلطة جيش وشرطة يأمر وينهى فيطاع فيما أمر وينتهى عما نهى عنه إلى غير ذلك من تملك للقوة والسلطة حينئذ لابد من طاعته في المعروف ولا يجوز الخروج عليه ولا بكلمة هذا مذهب اهل السنة ليس بمذهب الخوارج ولا بمذهب المعتزله فهؤلاء يجتمعون مئة وخمسون عالما أي علماء هؤلاء هؤلاء عليهم أن يبيعوا الطماطم والبصل أن يبيعوا الجرجير والكرات أي علماء هؤلاء الذين يدعون الأمة إلى الانتفاضة إلى الثورة كما يقولون هل في الإسلام ثورة؟ هل جاء الإسلام بالثورة؟ أول ثورة في الإسلام إنما دعا إليها وحرك المياه القذرة في مجاريها أمثال هؤلاء العلماء